شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم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 والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوه النبي إذن أهله وأتوهن أجره النبي المعروف وأتوهن أجره النبي المعروف في محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخداه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 والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها حكما من أهله وحكما من أهلها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 وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيناً وَالَّذِينَ يُنْفِق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 وَإِن تَّكُ حَسَنَتَي يُضَاعَفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّاهُمْ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا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 أو جاء أحد منكم من الغائق أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفوراً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 يا أيها الذين آوتوا كتاباً منو بما نزلنا مصدقاً لما معكم مصدقاً لما معكم من قبل أن نطم سوjoها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كمال عنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً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 فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا إِنَّ الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا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 يريدون أي تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أي يكفرو به ويريد الشيطان أي يضلهم ضلال بعيدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا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 ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه إلا قليل منهم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 ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفاه ذلك الفضل من الله و ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعام الله عليهم من النبيين, من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما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 وَمَنْ يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيْئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا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 فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يؤمنوك ويؤمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسو فيها فإن لم يأتذلوك وينقوا إليكم السلام ويكفؤ أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولى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 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقا إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغامر كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّحِيمًا